نسخ دي تمام النسخ دي ان شاء الله واضحه لا تمسك احنا نبدل وسيبها ثاني ماشي الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله الرسول صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم تسينه أما بعد فإن أشدق حديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النص مازلنا مع كتاب الطهارة من كتاب العدة شرش العمدة للعمامة بلاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى وقلنا من الأود ده العمده هو عمده الطالب ماتنا على المده الحمبلي صاره وثبكه الإمامة بن خدامة صهر المرم رحمه الله تعالى وصلنا للمسألة الخامسة والعشرين من المسألة الشرح حيث قال وصوف الميتة وشعرها طالب وصوف الميتة وشعرها طارف هذا ردنا لمن على الشفعية حيث قالوا بنجاسة شعر الميت قال لأنه لا روح فيه الدليل على أن خصوة الميت وشعرها طارف يعني لا ينجس بالموت أنه لا روح فيه ولا يهدوه الموت فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في التذياجة وده طبعا أنت لم تكن تتذل على مخالفه لتتدل عليها على موضع اتفاق بين الكوبينو فبين الحنابلة وبين الشفاء اتفاق في مخاطئ بيضة الدجاجة إذا ماتت فيه جو يعني ماتت الدجاجة والبيضة فيه جو فيها بيقولوا البيضة دي بعد ما تموت الدجاجة أخرج من بعد ذلك حكم البيضة دي إيه هل هي من أبعاض الميتة بحيث أنها تكون ناجشة ويحرم أكلها ولا لا قالوا لا قالوا خلاص دي تبقى تجي زي أن, أن الشعر نتاجي كائن الحيواني اثناء الحياة والبيض بيتازم اثناء الحياة فاذا مات به لا ينجث بالموت تمام طبعا اللي قالوا ان هي تنجس الشعور والايه والصوف تنجث بالموت قالوا انها تحل لها الحياه الحياة الحياه عندهم ايه ان انا ما هيكبر قص الشعر يكبر ثاني, الشعر يكبر ثاني إن على انها حيه تحل فيها الروح وتحل تحل الموت ايضا فقالوا ودليل أنه لا روح فيها أنه لا يحس ولا يألم ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا قلنا المسألة دي نجمع عليها مسألة أن جذب صوف الحيوان وهو حي أو خص الشعر وهو حي يعني طاهر باتفاق تمام لأداء إجماع أن ما أبينا من صوف البهيمة او من شعرها وهي حية فهو إيه؟ طاهر وإجماع آخر أن ما أبينا فصل القطة أن ما أبينا من لحمها وعصبها وجسمها وهي حية طروة مائدة النجس أن يتحصل من الإجماعين أن الشعر إذا جز حال الحياتي أن الشعر إذا جز حالة المماتي واستخلصنا من جسم الحيوان المائدة أفصناه يبقى إيه؟ يبقى طاغر ولا نجس يبقى طاغر محصرة الإجماعين نقولهم تاني أسفنا مش عالدة سحرة بالكلام عالدة التعرف هو استدل كده ازاي؟ قال لنا عندنا إجماع أول إن قص الشعر والسطوط حال الحياة يخالف قص اللحنة وإبانة الأعضاء من الحيوان حال الحياة تمام؟ فدل على أنه يختلف فيه هو ده نزعي ده يعني قص الشعر مش من أبعض الميت قص الشعر حيوان مات وإنت قصة الشعر بتاعي تستخدمه لهذا مما ينجس بالموت وتحل فيه الحياة وحله الموت لا بدليل أنه لنقص حال الحياة من أشخص محكم الله من لقص حال الحياة نبي قال لنا في الحديث ما أبينا يعني إيه بوي أبينا فطلة فطعة ما أبينا من البهيمة وهو وهي حية فهو ميتة الجزء المقصول هو الميتة وده روز المريض معناه وقال حديث الحسن الغريب قال والنمو الذي استدل به الشفعي والنمو لا يدل على الحياة بدليل إيه قال بدليل الحشيش والبيض بدليل الحشيش والحشيش بينمو تقص الحشيش تجذره من الارض يطلع ثاني تجذره يطلع ثاني يبقى الحشيش ده حي لا الحش ده حي, حي لا ده نبات حياه النبات غير حياه الحيوان خالص نعم البيض بينمو ده في جوه الدجاجه بينمو. ومع ذلك قال هو من بعضها حال الموت بحيث انه يعني لا يحرم لا مش كده. كده. إذا كده استفدنا بأن صوت الميتة وشعرها طالب طيب الأول الذي نعرف أن الميتة نفسها كميتة نجسة باتفاق الفقايا نقول وكل ميتة نجسة إلا وإلا وإلا هم. حيقول لنا كلام دائما بيش هو يا بيقول وكل ميتة نجسة إلا الآدمين وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر وضطه رماؤه الحل ميكته وما لا نفس له سائلا إذا لم يكن متولدا من النجاسات طيب بيقول لنا هنا في المسألة وصوف الميسات وشعرها طالب موثقة لمخالفة يعني الكلام دا معنا ولا احنا مخالفينه معنا موثقة طيب لأن راجح ولا مردود طيب المسألة 26 وكل جيل جنيسة دبغ أو لم يتف فهو نجس وكله جلد مايساكي بذبغة او لم يزبغ فهو نجس خد بالك الكلام في جلد الايه؟ في جلد الميساكي نجلش حيوانه ذكى مسبوحة على الشريعة الإسلامية وقالين نسلق جلده كله هو طالب هو ده اصلا مش مكايز بها هو الحيوان برماته طهرة بالذكى ولا ينجس تمام؟ إن نتكلم في جلد الميتات عشان تبقى انت فاهم مثلا تلاقوا يقول لك الجماعه الجزارين اللي هو جلد وحزم كده وما ندبش مش دي حرام والنبي بيقول ايوه ان هذا الجلد اذا الطهري بقدر الطهاره اناجي في ابن حلال ايش خلينا نتكلم في ايه احنا بنكلمه في جلد الميتات والدباق اللي انت بتاكلها دي التي اطاب اطاب بعض الذله لك ليست من جنس هذه المساله دي موضوع ده موضوع اذا جلدها إنما لنتكلم عليه جلد الميسات أعنسكم الله ربنا على الترع عندنا وانا في المكان ولا في الصحراء ولا بتاع ولا أهد والسمائي فيامل كائد فلقها وخد الجلد بتاعها بيسأل السادة الفقاء الله العلم من حضراتكم ما تقولون في هذا الجلد نقول أنه لما أختلفوا في جلد الميسة على مذاهب وأنحاء سخية تمام منها ما بين أيدينا من مذهب أحمد ومشهور المذهب أنه إيه كل جلد ميسة دبق أو لم يزدر يميس ده مادة مشهور المادة قال بما رأى أحمد رزيم السنبي بإسناده عن عبد الله ابن إيه عكين. ابن عكيم على التصغير آه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتاب هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصر المحفظ يقول لنا فلم طيب الهامش فيقول نها هذا الحديث أكرزه أبو داودا في الكتاب اللبات باب من رأى ألا ينتفع بإيهاب الميت والتبلديو في كتاب اللبات باب ما جاء في دلود الميتة إذا دبنة والنسائي وابنما في كتاب اللبات باب من قال لا ينتفع من الميتة بإيهاب ولا عقل قال التبلديو هذا حديث حسن ويرعى عبد الله ابن watersheim عن أشياط لهم هذا الحديث أولويه عن عبد الله ابن armies clashheim لهم عن هذا وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ليس العمل عليه ليه؟ إما قائلون بالتضعيف وإما قائلون بالنسخ مع الصحة يعني ليه أهل العلم يعملون الحديث مع صحاته ما بيحصلش إذا كان صحيح يقوله منسوخ أو أنه مثلا يعني مقصوط ده حدثي معينة مش ممكن أهل العلم يجبت عندهم الحديث ويكونوا نصف المثالة ويعطلوه هذا لا يحصل منهم هذا لا يحصل منهم رد الله تعالى عنه وتقرأ في هذا موقف أهل العلم من الأدلة الشرعية في رفع عن الأئمة الإعلام الشيء السلام عليكم رحمه الله الكلام واسع جدا وجميل وجيد فاهمك العلماء بيفعملوا إزاي مع الأديث فأنت تكتب على هم شكتاب يراجع فاهم العلماء وتعاملهم مع نصوص الأدلة الشرعية أو مع أدلة شرعي فرآنا نصرنا كتاب أو رسالة رفع الملام عن الأئمة الإعلام الشيء السلام عليكم بيقول لنا قالت المزي هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكين عن أشياء اللهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل الألم وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن أول行 أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهرين قال وثنيت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر منه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرت أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إثنان يبقى هل لديت العمى ده اللي عمل إيه أول إلا إنه مضطرب الإثنان حيث روى الأعظم فقال عن عبد الله إنه أكي من عبد أشيخ اللهم جهينة. وقال الحاسب بن حجر في التنسيط في التنسيط الحديث قال البياتي والخطائي هذا الخبر مرسلي يعني إيه مرسلي أسحابة بيخونية من منه الصحابي يسقط يقول ده المعتمة في التعريف إيه في التعريف ما رواه ايه ما رواه التابعي دون اه ما رواه التابعي دون ذكر الوسط يعني هذا من اخسام الضيط هذا من اخسام الضيط قال البيهقي والخطابي هذا الخبر الخبر عبد الله بن عكيم داك عدوهاينا هذا الخبر مرسل يعني ضعيف وقال ابن أبي حاكي من عن أبي ليس اجعاد الله بن عكيم صحبة وإن روايته كتابه أو كتابتهم وقال صاحب الإيمان فضعيف من ضعف ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقاف وإنما ينبغي أن يحمل الضعف عند الاضطراب كما نقل عن أحمد رحمه الله فاضطراب في الإسنان والاضطراب أيضا في مثل الحديث هنا يقول على المعتمد في المذهب أو المشهور في المذهب أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب الإهاب اللي هو إيه أي جلد اسمه إهاد؟ الجلد قبل الضباب اسمه إهاد بعد الضباب ما تموش إهاد تمام؟ والإهاد ألف على طول إنما ألف هاء ده إسم شرح جاذب مع أخي يقوله أنت أسمى الجلد قبل الضباب إسمك إهاد لا إيهاد من الهبة هو ده الإسم إنما إهاد على طول هامس القاطع المحسورة وبعد إنهاد دي اللي هي الجلد قبل إيه؟ قبل الضباب طيب قال الإمام أحمد إثناده دي جاروه يحيى بنسائيل عن شعبة عن الحسد عن إثناء ليلى قالت المذي سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه أو لما ذكر فيه قبل وفاته في شهرين جملة قبل وفاته في شهرين وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد رحمه الله هذا الحديث لما اضطرب في إسناده حيث بعضهم فقال عن عبد الله بن أحسين عن أشيخ المنزينة ولأنه يعني دلالة أيضا ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم دليل فئيه فعدم طهارة من الجلد بالدباغ قال لنا الحديث دا وإن الأشبه للحديث هذا مطالب على هذه اللواء تمام وأيضا قصوه على أبعاظ الميتة قالوا لأنه جزء من أجزاء الملتك فلم يطهر بالدباغ كاللحم وعنه يظهر منا دلد ما كان طاهراً حال الحياة عنه عن مين؟ عن أحمد رحمه الله تعالى يظهر منا دلد ما كان طاهراً حال الحياة طيب وما لن يكون طاهراً حال الحياة؟ آه. ليه لأن قضية التطهير نفسها عبارة عن إيه؟ نحن هناك أول حلقة التطهير نفسه معناه إيه؟ التهارة رفه الحدث ودوال الخبر طيب رفه الحدث من الناس. الحدث اللي هو الورص المعنوي القائم للبدل الذي ينع من الصلاة وما تشترطوا له الطهارة وخلطنا من دي طيب الطهارة هي دوال الخبس اللي هي إذالة النجاسات الطارئة على محل طاهر هي دي تضهيل النجاسات العلمية النجاسات اللي هي إيه النجاسات الآن هي جرمي النجاسات كيف طهر بنقول المكان أفضل طاهر ثم طرقت عليه النجاسة انت كمكلف عشان تتعرفت رب العالمين بها دي الطهرة بتحدي ايه تبديه النجاسة دي ثاني حتى يبقى المحله طادرا حتى يبقى المحله طادرا طيب بيقول الحيوان هو حي كان طادر لما مات بقى ايه بقى نجس نجسة او نجسة بالايه بالنوت فانت لما بتدبقه بترجعه حاله كأنه بقى حي ثاني نجس طيب اذا كان هو اصلا نجس هو حي بل موضوع صح في يعني انت حتى لو فرضنا ان انت بالذباب بيتعيش في الحياة مرة أخرى هتبقى يترجعوا لإيه لنجاست مرة أخرى فهين الإمام أحمد يقول رواية أخرى عنه أنه يطهر منه من جلد الميتة ما كان طاغرا حال الحياة فنجو ستب النور فيطهر بالذباب فكأنه عاد إلى حياتي والطهارة مرة أخرى صعب الكلام ده فهين الخضية مش إزاي يبقى تحصل من المذهب كام رواية في جلد الميتة الرواية الثانية الرواية الأولى لا يظهر أي جلد من الزباب وإن كان مأكولاً لحن وإن كان طهيراً حالاً أي جلد دبق أو لم يسبق مجلد جلود الميتاد مش الحيوانات المجبوعة الطيبة لك تمام؟ والرواية الثانية يظهر منه أي من جلود الميتاد ما, ما كان أصله طهيراً حال الحين يبقى ده الأول في المسألة طب أهل العلم بقى ذلك كده قالوا إيه؟ أهل أهل العلم في هذه على أربعة الأحافة المذهب الأول أنه لا يطور جلد بالتباس وده مشهور المذهب مالذب أحمد رحمه الله تعالى لا يطور أي جلد بالتباس لحديث عبد الله بنعكين وأقد ثمعتم ما فيه تمام؟ المذهب الثاني يطور كل جلد بالتباس بمثيل كلب وفندس وهذا مشهور المذهب مالذب رحمه الله تعالى ومذهب مين من الحنسية؟ أبيوت الصاهر أبي حنيفة طهما الله تعالى ومذهب الظاهرية واختيار شيخ الثاني ثانية والإنان النووي رحمة الله تعالى قالوا أنه يظهر كل جلد بالدباب بناء على إيه بناء على أن جميع الحيوانات حال الحياة طهرة كل الحيوانات هي حية تبيتبع الأرض طهرة بمسيها الكاد والكنزير الله أما الخنزير ده ربنا سبحانه وتعالى يقول أول لحمة كنزير فإنه وريك قلنا أيها لحمة كنزير لم يبقى لحمة انما هو اللي لسه صاحي ما تموش تمام فجمله الحيوان محرم الاكل اما كونه نجس العين حال الحياة لا تترتب عليه لوحده طب وثاني اللي النبي بيقول طهور الى احدكم اذا ولد نفيج الكلب أن يكسله سبع مرات ولهن بالتراب مش ده دليل على نجاسه جثه الثور مش جثه الحيوان تمام كده لن يقعد دليل على جثه الحيوان حال الحياه ابدا ده كلام مين مبدا شرنا من اهل الفقه فلما مقابل مذهب احمد بالعكس تمام مذهب احمد لا يظهر اي جد بالذباء مذهب من ذكرنا من اهل العلم وقد نتطناهم ها يظهر كل جد بالذباء بما فيه طيب مذهب كانت وقفت اللي هو ذوي الشريح مذهب احمد ومشهور مذهب الحنفية انهم قالوا يظهر ما كان مأكولا لحني تكون صاهرا بجني حال الحج تمام كده ما كانت طادرة من حالة الحياة سيبصروا الاتبال بعد ذا النقطة ومأكول اللحم كله طادر من حالة الحياة وتهدف الحيوان ناجت طب ايه مأكول عندكم او الحيوان في اللعين عندكم هو حي هلا كلام ايش بقشون يبقى نحن نقش دول فين لما نيجي نقشهم نقشهم في طهارة الحيوان وأنا وأنا هو انا واحد هو انا جاتش هو ده الملحس اللي حدقشهم فيه وناس يظهر كل جل بالذباب إلا الكلب والكنزيل وده مشهور مذهب الشفيع رحمه الله تعالى إبقى تحقّم المذهب أهل العلم في اضباب الميتات كم مذهب؟ المذهب الأول لا يظهر أي جل بمقابله تماما يظهر كل جل المذهب الثاني يظهر ما كان مأكول اللحم حال الحياة تمام؟ وممكن تفصله مذهب ده يصف من اثنين ما كان مأكول اللحم على التعيين وما كان طاهرا بإطلاق فكان او أو جم أكل وفيه حيونات مجم أكل في اللحن وطاهرة حالي الحياة زي إيه؟ زيهر صلى الله عليه وسلم قال إنها لكت من الطوطين إنها لكت من, من الطوطين عليكم واتطورت تمام؟ وهي معلوم إنها محرمة للأكس لأنها من دواس الأنياب تمام؟ يبقى احنا نقول إيه ما نحن نلمع المذهب دا الاثنين في قول الرحيس إنه ما كان طاهرا حالي الحياة يبقى يظهر بالتباقي بعد النظ سواء كان معقول أو غير معقول ومنهم من خصه المعقول بس فقط لا ديه. قال ما كان معقولا حال الحياة يظهر بالذبان بعد النور المذهب الثالث المذهب الشفعية حيث قالوا أنه يظهر كل دلزهم من ذبان إلا بالذب للتلز بناعين على دقائق الشفعية قالوا أن الكلب ناجد حال الحياة والكلزير ناجد حال الحياة بما حلق النقش معهم برضه في مسألة فهارة الكلب والكنزير حال الحياة مجلد. طيب الرابط من هذه المذاهب أو أحضارها بالدليل مذهب من قال بإطلاق الإيه؟ بإطلاق التضغيط في كل الحياة سواء كان كامل أو في نزيل مأكول البحث غير مأكول البحث طارق حال الحياة غير رفع إلى بناء على أن الحديث جاء على العموم أيما ما الدفغة فالطار حيث لناه بيقول عنه رواية أنه يظهر ما كان طاهراً حال الحياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شافاً ميدة فقال هل انتفعتم او هل لا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميدة قال إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها او إنما حرم أكلها يعني الله وفي لغض ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به رواه مسلم وفي هديث ابن أباس أن النبي قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر وفي لفظه أيما إهاب دبغ فقد طهر وأيما من ألفاظ العموم والشموم فالأصل إجراء اللفظ على عمومه ولا يبسكنا منه إلا بجد لفظه أيما إهاب دبغ فقد هل قصت إهابا دون إهاب لا يبقى كل البلود كل الميتات إهابها يثبت إهابها يطهر تمام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ها؟ زكاة الإهاب دباغه او الذكاه الأديني دباغه القديم او جلدة ذكاهته اي ان التذكيه الشرعيه وكأنه ربح. ولم يعد من الميتات ده بالقديم بس القديم مش القديم القديم الجلدي يبقى عندنا اول دليل ينظر مشهور عند مالك رحمه الله تعالى واختار شيخ السنه جميع في طهارة جميع الذلوب كده ذهب الظاهريين حسارة جميع الجلوس حموم الحديث لقوله أيما إذا منذ بغفق الطهر تمام ولأنه لا دليل يسلم من نزاع على, على نجاحة أي حيوان حال الحياة سأكلنا أكل اللحم أو غير مأكل ما اللحم حتى بما الكلب وإنس الكلب وقد قلنا ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فهور هناك إحدكم إذا ولغ بيه كلمش إذا وضع إيه قلم أو يده أو يدين يبقى الأمر مسعلق بالإيه بالسؤر فقط إذا هو ذي بتاع الكل بالثان ورطوبة الفهم بتاع الحيوان ده تمام؟ أما لحمة شنزي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ها. وقد سئل عن لحوم الحمر الأهلية ها. فقال ألقوها إنها رجس في الزمن فيضر كانوا قد ذبحوا جملة من الحمر الأهلية حمير الأهلية الحمر المشتأماتة فذبحوها وبينما تدروا تغلب لحومها إذ قال أتاهم حديث النبي الآخرين حتى ألقوها وكشروها أشتروا الهن corre فإن الله عبد جلّة حرم لحوم الحمر الأهلي شأت في نص الحديث إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية زيها أو لحمة بينظير فإنه رجل لأنه قال حرم لحمة الحمر وقال إنها رجل ابتكفوا الأهاب معرفع بكذلك طبق كذلك لحمة الحمر الأهلية إنها رجل أو لحمة بينظير فإنه رجل دي زي الديك يبقى اللحين قال على لحوم الحمر يبقى على لحوم الشمسيس تمام ايه المقصد يعني عايزة قلت من العلماء عمت اهل العلم على ان الحيوان الذي هو الحمار طاهل بدن حال الحياة ولا مجل الحيوان نفسه هو طاهل الحمار طاهل بالجريب ايه النبي كبيرك بالخمير كبير كبير وكان يستعاد معه في الاسقار وكانوا يقتنونها في البيوت وان النبي صلى الله عليه وسلم لما تؤل عن الهرة قال انها ليست بناتها انها من الطوافين عليكم والطوافات طب طواط الهره على البيت ولا طاب الحمار عند من يستني فهذا اسمها العاده المنصوصه يعني ان ليس فصل النص على طهره الهل... الهر... الهره رباعه عله من الطوافين يعني بعض غير رفع الحرج عنا لكثره ملامستنا واحتكاكنا ليها في حياتنا اليوميه فاذا كان في الهره التي بتاتي يوميا مرارا ها المرة بعد المره ممكن تعدي يانا نخش في البيت فما بالك بالحمار الذي هو اصلا عليه مدار الحياه عند المجتمع البدائي في الفلاحين وفي البدو كده إذن هو أولى ثم أولى أن يقال فيه هو من الطوافين عليكم الطوافة يبقى إنه ليس لنجس حياً إنه من الطوافين عليكم الطوافة تمام؟ الهرة غير معقولة اللحمة إنها ليس لنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافة فلجم قال لحم الحمر الأهلية إنه رجس يبقى المقصود باللحمة الذي هو لحن. بعد ما تقطع واتخرط والسلخ وبدأ هو كده بقى نجس هتأتي نفس الكلام في الآية او لحمة اندير فإنه رث هو لحمة نموه في الدير صحيح تمام او مسألة تانية من قبل الله بقاعدة اللي هي عودة الضمير وإحنا كنا خدناها بشكلة في أصوص الكبثير لو كان حد كان يحضر معنا أصوص الكبثير زمان يعرف أن القاعدة اللغوية المتفق عليها الأصل عودة الضمير إلى أقرب مذكور الأصل عودة الضمير إلى أقرب مذكور بيقول لنا العلماء إلا في المتضائفين ايه المتضادين مركب اضافه مضاف ومضاف اليه فيعود الى المضاف دون المضاف اليه طبعا انا دلوقتي هشوف معاك اقول لك كده نستغرب الكلام ايه الطلاق اللي بتتقال دي مش طلاق انطلاق العربيه الكلام ده هتستخدمه من هنا للصبح هتتشبع حتس... حتس... بيه تبلاد هتتريق كده على المتكلم حتى ها لما كنت بتكلم معاك وانا عم اقول الدرس واحنا اتكلمنا في الدرس واحنا شرحنا الدرس وكنا في المساله رقم كذا في الدرس هي المذكور شرحناه قلنا مش عارف يبقى الدس ها الضمير ده اللي هو الها في الاخر ده عمال يعود لاقرب مذكور دني احنا عمالين نتكلم على الدس يبقى ما لوش ها مين يا اخويا يعني ولا ابويا ما شرحناش اخوك ولا ابوك احنا بنتكلم على الدس هذا اقرب مذكور في كلامنا يبقى لما يتكلم بضغط الغريب على كلام مناسب ده يرجع للي بنقول عليه ده ادي قضيه عوده الضمير الى اقرب تمام فلما يجي لي في الايه نظم اشياء مثل مذكورات واضحة وبعدين يجيلي ضمير بصيغة الغائد إما على الإفراد أو التسمية أو التأمين أو التمشير أو الجامعة يرجع لأقرب مناسب له تمام يرجع لأقرب مناسب له فلن يقى الكلام فيه واحد ثلاثة أربعة أخمسة حاجات كده وبعدين ترجع لنا سنتقول الله سبحانه تعالى وإنه لكتاب لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطادرون إنه لقرآن كتابي كتاب مجنون لا يمسه شوف كده ترتيب الكلمه بص لها كده الطبيعي انه ان اي كلمه اهو شلايين عندكم انتوا كده يمين كتابي كتاب لا يمسه الهاء دي على الكتاب المجنون الكتاب المجنون اللي هو ايه اللي هو المحفوظ يبقى فكره لا يمسه اي لا يمس اللوح المحفوظ لان هذا اقرب الله إلا في خلقتاً وجليلةً أن هما من هم الملايين إذن الآية على طول صائفة من أهل العجل لايك تدليلة في قضية مكس المصحف في أدري المصحف مش دي مش دال ما جاء المجال في حيث حت... إليك دال ما حيثة تانية الضمير الأقرى المكفوز طيب يبقى الكلام ده مضطرد إلا في حلوة الضمير دايماً يرجع للقريب إلا إذا كان فيه طوارئ واستثناءات فيرجع للآبع من جملة الطوارئ يكون المذكورات اللي موجوده مركب اضافي عارفين مركب إضافي يعني ايه يعني مركب من اسمين مضاف ومضاف اليه لما نقول مسجد الحي كلمه مسجد لوحدها اسم ولا فعل ولا حرف اسم الحي اسم ولا فعل ولا حرف اهو على بعضها اسمها ايه بقى مركب اضافي يبقى المسجد مضاف والحي مضاف اليه صعبه كتاب محمد كتاب دي ايه ولا فعل ولا حرف ومحمد ديف ولا ثيل ولا حرب ده مركب من اسمين نسبة التركيب ده ايه تركيب اضافه هذا الى هذا اضاف الكتابه الى محمده بدا في مركب لما يبقى المذكور بعد قاعده عوده الضمير نوع... من هذا النوع الضمير يروح للبعيد ما يروحش للقريب مش كده انا ما كل ما اشرح حته اصول تركيب كامله عشان انا جدا غريب في حته الكتاب ده مر للغايه عم مركب لازم تذاكر تمام واحنا اول ما تيجي مره لازم طالب مبتدئ بطلب العلم لازم يقرا بتقول الترتيل هتبقى طول عمرك لحد انت تسمع القاع بترحم بذلك بالقران مش عشان هيك مره واهت بالك الامر ذاكر المساله على الامر سبحانه الله سبحانه وتعالى وفي رحم النبي بس انا بسيطه بس محتاجه شويه فمثلات. تمام هنقول دلوقتي يبقى الاصل يعود الضمير الى الا في فيعود الى ما شاء الله بتفكرين بقى فيعود إلى, إلى المضاف هو ابعد من المضاف اليه هو اقرب تمام؟ يعني هتربطت مثال كده عشان ايه تشوفه هاي منديل في ده يبقى منديل العلدة هاي المباركة الإضافية هاي وهادي الضمير وهادي حاجة تمام منفصلة لا هيشوركة إضافية هاي لو كده يا جماعة هم بملكشور الثلاث وعادة عشان تشوفه واحد اثنين ثلاثة تمام؟ ولا اجد فيما هو لي الي محرما على طاهينا طعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم كندير فانه رجس هو طبعا الطريق شيء فوق طريقه البستري في البحث الثاني هيعد الكل خلينا في الحته دي فانه بها رجس اقرف حاجه لحم لحم كندير من لحم وكندير لحم اسمه ولا فعلا لحم وخندير اسمه ولا فعلا لحم يبقى ده مركب اضافي من اثنين لما نيجي نحول الضمير ده ماشي اهو تنذير اهي ولا احنا اهي انهي الاقرب تنذير اقرب, أقرب. وان اللي بعده موقع المسافه هنا هنا كده هتلاقي هنا قصيره طب لو بقى هنا شويه هتقوينه والاصل عاوز الضمير الى اقرب مكنون يعني جبت اقرب واحد تمام من جوره التاني يتبع ان انا هنمشي على من جوره الحداد بقى يعني الصايل يعني هنروح وهنقول يبقى اللحم هو المعنى للنجاسه ولفت عايز تنزل حيه تمام ها هنا احنا جبنا الاستبدال ده ليه اللي هو كده الاستبدال ده في نوع من النقاش يعني الايهات من مناقشه وكمان بس اشبه في كلمه لحم حمر لحوم الحمر لحوم الحمر بنقال عليها انها رجس يبقى فين اللي هي اللنجه فمش هنجيبها من غير ما ندفع وما كانش وفي حد تمام يبقى مقصود, اللحوم التي هي مقصود اللحم التي يدفهم فنفس المسالة بقصود اللحم الذي هو لحم والله مثلا طيب إذا هنا دلوقتي هل ننزل إليه على الجسم لا يسلم فيه ببس لا يسلم من دليم لا يسلم من منخشة بأخذ رجم معنى وقت بأن ننزل طيب أين أخلص في الكلام؟ أن أشبه أقوال أهل العلم بالصواب والراجح في مسألة طهارة جلد الميتات نذهب من قال بايه بطهارة جميع جلود الميتات بما فيها الكالب والنزيد وده اختيار الشركاني واختيار كذلك الشيخ الألباني رحم الله تعالى من المعاصرين والكلام أشبه بالصواب لعموم الأدلة ولعدم المخصص ولعدم سلامة أدلة من قال بنجاسة بعض الحيوان حالي الحياة كالكالب طبعا ممكن تسمع كلام وخالف عند مشاكل كده احنا بنقول ان ده مش قران نازل من السماء دي مجرد خياليه فانا اقعد في اول دوره في فيها الاقيها مفتوحه تسمع راجع هنا وتطلع عند الشقه الاول راجع وعند الشقه التالت راجع هنا راجع الشقه الرابعه وهكذا احنا ما نقدرش نودي من الناس بالكلام احنا اللي بنقول الاشبه بالصواب الابراء يدينا اللي احنا يعني ربنا فتح بيه نقول للاخوه بيه ما بنسميش حد هي المذهب مش ايه انا مذهب الحنابلة بس عندهم في بلل الميتة ايه الرويتين الروي بتول بالمنع خالص لا في بلل عند الحنفيه اللي هي يظهر منه ما كان ظاهرا هل راجح الاثنين ولا دي ولا دي انما راجح مذهب مالك رحمه الله تعالى ما احنا قلنا الكلام ده من الاخر لان راجح الروي ما دلوقتي على عيننا عروتنا انشط على بره جو ايه نشوف حد اولى بالدليل منها فيها. مساله وكذلك حرموها يعني الأظام عنده نجسة لأن ذلك من أجدائها سيدكل في أموم قوله سبحانه على قضيمة عليكم الميتة تمام من أبعاد الميتة ولكن كيف نزع بالأهل العلم في مثالة أظام الميتة والأشبه الذي عليه بمهور السلف أن أظام الميتة لا لا تنجس بالموت أظام الميتة لا تنجس بالموت وعند الجليل لطيف أوي في القول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما قال يا رسول الله او اليس قد حرم الله الميت قال انما حرم ايه اكلها ده فيه دليل على انه لا يحرم ما لا ياكل ما لا يؤكل لا الحوافر بتتاكل لا القرون برضه لا الاسنان برضه لا الشعر والريش والوبر والصوف برضه لا العظام لا يبقى ده دليل ظاهر على ايه وده بيقرض الشيخ الإمام الباغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة وقال هذا من نطيف الاستبدال يعنيه أن المبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أتلوها فدل على مجاسة ما دل على إيه على عدم حرمة ما لا يؤكل على عدم حرمة ما لا يؤكل فإذا حرم الله لنجاتتها إنما حرم ما يؤكل منها العظمة الثاكن لا وأيضا في نزع بن آل العلم وده نزع خبي بن المعاصر هل أصلا أنه اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي العظام العظام مما يحس بالم طبجه جسم الشجيرات العظام خلايا ظهريه للعظم فيها حياه احساس بس احنا بنتكلم على العظام التي ايه تلوحت من اثر الايه من اثر الشمس والتراب وهذا امر العظام بيضاء ها عظاما تلوح مش تلوح, تلوح يعني ما عادش فيها نشطه خالص بعد ما ما بيقدم وتنخر الطبقه الخارجيه اللي تبدا تتذهب منها اللي هي الغشاء الحادث اللي هو على الغشاء الخلوي الظاهر ده بعد كده العظام دي بقى ايه رائقه فيها على قول من قال انها لا تؤكل فلا تحرم ها لا تؤكل فلا تحرم يبقى انا ايه ما زمجزت بالحلو ما زمجزع برضو والإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول أبراد سناسة من الثلفي يمتشطون بأظام الفيلة أبراد سناسة من الثلفي يمتشطون بأظام الفيلة طبعا كده تندبعش الفيلة الحالات العميتان وحتى لو ذبح حتى ثلاثه من طعام المسلمين كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى فهي من جمله المحرمات عند جمهور الامه هناك كده الصلاه ده داخل اقامه ان شاء الله وده راي اللي تدروا ما يختلفش علما ربنا يرضى له و يصلوا بالسلامه شاء الله يبقى احنا موافقين المذهب في الخوف في قوله وكذا اباها ولا الخلفين واحمد جمهور السلف ان عظام الميت تطهر وليس بالنجس او كذلك وليس نجس وكل ميته نجسه وكل ميتة نجسه هذا على سبيل العموم كده امر متفق عليه الفقهاء الا باستثناء هذه لموضع نزاع يبقى الميتة نجسة على سبيل العموم في قول عام في اهل الامم تمام بقوله تطهرت على كل مثل 100 ميت الا الادمي الا الادمي وده في نزاع من ولا ما ولا مفيش في نزاع الشافعي بيقول لا الميتات كلها نجسه مفيش نزاع عندنا الميتات كلها نجسه الا الادمي لا المسلم ولا الكافر تمام في بعض الاقوال عنه ولكن الزليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بريرا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا يندس وده حديث متفق عليه عند ابو خالد وعند مسلم أيضا ولم يفرق بين الحياة والموت إن المؤمن حيا كان أو ميتا وده في أثر عن ابن عباد بقول حيا كان أو ميتا ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غتله ليه ليه ما يطعش النجاسة قال ان ده تعين نجسة لا تدخل بالنجس تمام انما الذي يدخل بالنجس المحل الطاهر الذي طرقت عليه نجاسه المحال الطاهر الذي طرقت عليه نجاسه كوبايه وقع فيها بول هتتشطف هتبقى بذيقه انما كوبايه نفسها هي نجسه ده ايه هتمسك فار ميت هقتله ازاي لو قتلته بمحيطات الدنيا هيتمن نجس هذا لا يطهر بالنجس لانه عين نجسه فلو قلنا ان الميت لما يموت بتبقى عينه يقول ولأنه لو نجس بالموت لن يجل غسله لأنه يكون تكثيرا للنجاسة هو لما الماء يباشر جسد الميت هو بالن... حي... بجسد ميت ناجم يبقى الماء ناجس صوت صوت بغيره يبقى ناجس الدنيا ماء ناجس تأخذ ليه لواحده بأخر يقول لأنه يكون تكثيرا للنجاسة وعنه مين أحمد. الإمام أحمد ما يدل على نجاسته بالموت وفاقا لمين للشفية في أحد قوله وعنهما يدل على نجساته بالموت لأنه أي الإنسان حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوان في النفس بمعنى الدم هذا مصطلح الفقاء يعبرون عن الدم بالإيه؟ بالنفس والسائلة يعني عنده دم بيسير يجري في الأرض أما إذا كان فيه دم في إيه؟ في جسم الحيوان لكنه لا يجري زي الحشرات مثلا له دم نفس سائلة أو الماليه دم أفضل فهذا لا أكثر في الإيه؟ في المحضة وكل ميتة النجسة إلا الأدمي راجح وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه إلا في الماء فليها الكئنات البحرية أو المائية طاغر وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه إلا فيه طاغر إذا مات طاغر إذا مات حلال الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر وقد سئله هو الطهور ماءه و الأهل ميتته قالت المذيو هذا حديث حسن صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحو أيضا عبد البر وغير من أهل الإنكاء ابن ماندة وابن المنذر وأبو محمد البغوي وقته رماء الحل ميتته وقالت أهل أحل لكم صيد البحري وطعاموه متاعا لكم للسيارة وحينا لكم صيد البحري هيمستخلوه حيا واصططوه بأسلحتكم وأدواتكم في الصيد واضعموه لو ايه ما على صطفه ميتم مش السمك لما بيموت دوره فيهم بإنزلة القاعة لا يطعلوش بيطف فالسمك الطاطبة في قول عامة في قال للإلني حلال ذكي ذكي يعني ايه مش بيغهم ذكي يعني كأنه ذبح كأنه مذكى مش انه يندبع على الشرعة الإسلامية زي السبب اللي كان جالوكم الصين في الكاراتين اللبح على الشراء الإسلامية لا سمت من دبعش لا على الشراء على الشراء النصرنية من دبع هو الميتات والطاهرة خلافة لمن؟ خلافة الحنفية الحنفية بقوله لا الطافي على فضح البحر من التكرش لأنه ميت ويسكر في أموم الميتات ويلقى نجس من لكن مذهب أكثر أهل العلم يعني عملاً بتفسيرهم هولي السلك رجى الله تعالى عنه بتفسير قوله تعالى وطعامه أي ما ألقاه البحر طافيا ميتة. تمام؟ طبعا التجارب بقى تدرس في مذهب الحنفيه في بلد الصايدي ها وصايد البحر بالذات يعني تسمع بقى يعني كان في مساله كده بالمحلل سمينا مساله ايه سمكه محمد بن حسن وقال الاستاذ في كتاب من المحلل ابن حسن وهو اخذ بقى يشنع على ابن الحنفيه عامه على محمد بن حسن خاصه في المساله دي وقال يقول لك بقى السمكه لو كانت في البحر لو دماغها جت في البحر وجسمها في البر يبقى طاهره لو كان اللي داخل في عن الثلث او الثلثين ولو كان وشها الناحيالي وابتميت على جنبها الناحيه الثانيه قال وهذه مسائل ييععفظها الجن من عمار البحر اتفضل عن عمار الارض ده مين ابن حات دي العفاريت اللي ساكنه في البحر ما تعرفش التفاصيل العجيبه انت الكلام ده منين ايه التفاصيل العجيبه دي اللي مدها ناحيه المايه وذيلها ناحيه البحر والمايه على جنبها والماء على ذيلها ده كلام صعب اتفق تقسيم ما انزل الله عز وجل في انصط طبعا محمد المحاسن انما ان انا قلت هربت المساله حضر من اصابات هذه المساله ولكل الوجهات الله موليه طيب هنا وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات حلال الأكل ماذا؟ طبعا ما لم ينتن لو نتن وتغير وبدأ يتلك وبقى فيه ضرر حيشهم ينفعش لدو لا ضرر ولا ضرر وقال النبيل إذا لبسك شنيف الصيد كلهما لم ينتن طيب قال لنا في المسألة رقم 30 بقى وما لا نفس له سائلة يعني الحشرات إذا مات فهو قادر إذا لم يكن متولدا من النجاسات القيض ده غير متفور علميا قيض المتولد من النجاسات غير متفور علميا يعني هل يقولك المتولد من النجاس نجس تبقى أخر حشرات تتولد من النجاسة؟ لا كون أن بعض الحشرات تبع بيضاها في المراحيب مثلا او على بيرة الماء النجس أو نحو هذا لا يدل على أنها متولدة منها لا هي متولدة من, إيه؟ من أمهاتها وأبائها من أصولها الحشرية إنما ما فيش حشرات بتتولد من الطين ومن الضراج ومن الغائط ومن البلد لا تتولد منهم تمام؟ يبقى هنا القيض المنكور ده هذا غير متصور علمياً وده طبعاً لإن بدأت المسائل العلمية زمانية ولا ما أحكى في ظروف الحياة تكون مختبر خضرتين علمية كل الدم وتولد من ناجس يبقى ناجس أما الحشرات اللي تتولد كده في, في الجو أو في الطهارات فهي إلا بتكون لها نفسه فإلى يعني دم يعني دهاش دم يعني تبقى لقول إن الدواج النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الزباب في إناء أهدكم فلينقله يعني يغنطه ثلاث مرات ثم ليصرحه فإن في أهد جناحيه شفاء وفي الآخر دواج وإنه يتقي بالذي فيه الدم بيقول لنا أخذه الدخالي في الطب إذا وقع الزباب في إناء وللتفيه ذكر ثلاث ولا ذكر إنه يتقي بالذي في الله واللفظ لأبي دولة في كتاب الأطعمة في في الدباب يقع في الطعام وليس أيضا فيه ذكر الثلاث وقد طعن البعض في هذا الحديث بالرأي وليس يرجع للرأي إلى ثلاث النص وليس يرجع, وليس يرجع للرأي إلى ثلاث النص وقد ثلاث فقالوا إنه منافل للذوق ده كلام من من اللي بيقرأ من هذا الحديث رغزان معاصر صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه وأنفر له يعني افضل الى ربي وليس له لا يعني لا حلو ان انا في حقي لا ترقم عليه يقول لك ممكن هو فقال انه هناك للذوق ما كده بقى النار يعني الذوق او الذوق كله قول كلام بنحط الدبان في الميه نا... لا لا دي حاجه تقرف ما ينفعش يا ينفع ولا ما ينفعش انت يعني نفسك عافت هذا الامر لا ترجن من وبعدين الشرب ما ينفعش يا جماعه لو سمحت كل انسان واعط وزي لازم يرفعها ويشرب ما ينفعش كده ان اردت الانتفاع بالماء أو بالشراب او بالسائل الذي بتقوله هذا إلا أن تريد خلاص إليها بحقالها مع أنش حرامها لك ما تريد نفسك عفت هذا الأمر تركوا لي من أشربوا لي من أكدوا وتنتهي الناس الشرع بهذا وإنما قال من باب لك تطلق يعني أن أنت إذا حبيت إسلامي وكذلك ما تصرق ومن باب لك تطلق الشرعي اللي هو طبعا كله دلزل دل دماغه وطاقطع لإيه للقرارات المعامل الأمريكية الأوروبية واحترموها ولم يحتلموا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالصحيح الذي ث وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك يتكلم شوى الكلام من شيء جلت تحت من شانونة تابع يقول قال ابن المنزل سبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولولا أنه طاغر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا لأن ظاهر أنه يموت بذلك وإنه يموت بذلك الحشرة او الدباة تموت بالمقر بالغمس فلو كان في مقلها نجاسة لها بالموت لكان هذا أمر بامثال الماء ونبينا لا يامرنا بالافساد بل هو الذي حرم علينا ها المال والماء او السوائل من المتاولات يعني قلنا للاتوات ما ينفعش ما ينفعش نقولنا ان الله حرم عليكم اضاعه المال وهو اللي لك انرجي في الميه قصدا طب ما هي من غير ما تمرسها كده وتنتهي ف بيقول فانه امر بمثل ثلاثه ولو كان ناجطا بالموت لما امر بمثل ثلاثه لان الظاهر انه يموت بذلك فيتمجد الطعام ده كان ناجطا فيكونوا أمراً بإستاذه ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخلي فإنه لا يندس المائع الذي تولد منه إجماعاً برضو قال تولد منه هو مش متولد منه ولا حاجة هو, هو متولد و فيه إنما منه لا عاو كين دود الخلي؟ يقول لك دود الخلي منه فيه دود المش يعني شبه المش عبدنا جدا الدود دا بيجي فيه من المبيئ بيجي ازاي الدود المش حاجة عاو فضية الدود دود المش ازاي؟ ولا تشتروا الدود بتاعكم من غير, غير مش <تصفيق> الدود لوحده ومشي لواحده هو الـ الـ الأنية اللي بيحفظ فيها الـ الـ الـ المش والحاجات دي كلها اللي هي الزلع يعني بتاعت الحشبتي اما الغطة من فوق كده بغرقة مثلا أو بلوفة أو حاجة كده تيجي الحشرات واضبيض على حرف الايه على حرف الفواه من فوق كده تمام وتلك للبضاء اول ما ترفع عن حاجة طوال بيض فقط البطه التحت ليه لان المكان ده مكان صالح لايه لادمان دوره الحياه سبحان الله يعني ربنا الهم الحشره دي تيجي تطبط الحته دي ما الدنيا واقفه طول عليه قالت لا عشان دور الحاجه بتتم مش هتتم غير في السائل المالح اللي ده المشي ده فتبدو هنا كده اول ما تشيل بتاعك الرخاء التحت تغطيها انت مع الوقت تكون خدت دوره حياتها تقوم ايه البيضات دي تتحول الى يرقات اليرقات اللي هي الجوده بقى تتحول اليرقات الى ايه الى اللي هي الايه من تموت السوس يعمل شبه الحشره بتنتن كده وبعدين بعد شويه يتحول الابراء الى حشره تيجي تفتح باب لا في حشرات عماله تطير كده من الايه لان دوره الحياه تمت تمت باذن الله طبعا داخل الايه الحائط فهو ما يتولدش منهم يعني المش اللي طلعش دول لا يتولد في تتم في دوره الحائط وهو طاهر اجمع وانما يتولد من النجاسات فينتج فان اقذر نجس واحنا قلنا الكلام في نظر من الناحيه العلميه تمام كده الكلام قضينا منه الوقت ثانسة واربعون بخير فيكو حزة تنميله ولا انت نظرككو ده بلاء نبيه حتنيلنا النهاردة ثانية دي انبارح سيده بالله ونعز ورسيحه عشان ندوي شويه همعنى وقت الدقيق عمك طي الله بأس باب قضائي الحاج اقرأ المثنين باب قضائي الحاج نحبه ان ات اراضي تكون غريئة تكون بسم ذات اعود ذاكي ونصفوه سوى القبائل وانا نجي في النازل في, في الشيطان الرجين واذا خلد قوات على الحمد لله الذي أجاب عنه أن هذا رعا خالي فالكدر منه في التخول واليونة في فروض ولا ينخله في بشيء فيه بكه ويدعاله إلا بالحاجة ويعتمد في نوسي على الليل الوسرى وإن كان في صدار أبع عجر الكتر ويبتاز من يومه ولا يبول في ضب ولا شف ولا طريق ولا ضب هافل ولا تحت شجرة المثمرة ولا يتشغل ثمثا ولا قمرة ولا يستقبل الكبلة ولا يستقبلها قول رسول الله الرضاة عليه وسلم لا تستقبل الكبلة بغارفين ولا جارهم ولا تستقبلها ويوجد ذلك في الجنيان وإذا القطع الزور مسحاً القطي ذكر إلى رأسه ثم يبسكره ثلاثة ولا يمسك ذكره جميل ولا يستجمر بيها ثم يستجمر وطر ثم يستمج بباء فيقتطر على التضمار يفسد بأن قوله ولا يستجمر بيها ثم يستجمر بيه بيه وطر ثم ولا ولا ولا ولا يستديم ولا يستديم الرفع ثم يستديم النصب ثم الناس. على استمرار الرفع وانما ينسئ الاستدماء اذا لم يتعد الخارج موضع الحركه اذا لم يتعدى الخارج ده تصحيح اللي هو حاطه الشومه اللي عرضها هو الجيم دي عاملها فتحه ما بيغير لم يتعدى يتعد الخارج, الخارج نعم موضع الحركه ولا ينسئ وقلنا من تلاميذ مسحات منقية نعم ويجدر استجماعه بكل طالب ويقول منقية نعم إلا والعظام وما له فرمة إلا الضوث والعظام وما له فرمة نعم أحسن نعم بيؤلنا باب قضاء الحاجة مسألة يستحب لمن أراد دخول القلاء أن يقول باسم الله أولا نقول من السنة إذا أراد أن يذهب المذهب يعني قضاء الحاجة يبعد لحديث جابر عند أبي داود رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أبعد وفي رواية انطلق حتى لا يراه أحد وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم الذي لدي أن بني أن نتأدب به فإذا أردت أن تقضي الحادث في مكان مكشوف فلتبعد جهد استطاعتك حتى لا يوجد منك ذيح أو يسمع منك الصوت أو تنتشف عورتك وأنت مأمور بذب ذلك جميعا نعم ويستحب أيضا أن لا يرفع ثوبه إذا كان سيبول في الخلاء أو سيتغوص في الخلاء حتى يدنو من الأرض لما صح أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض صلى الله عليه وسلم سبقى في أكثر ما يكون نعم. ثم إذا وقل إلى هذا المكان الذي سيتجده خلاء فكان من بناء كتنيف محمام ونحو هذا اللحن يسميه حمام يعني أو دقعة سيتجدها هي دي موطئاً لقضاء الحاجة فيقول بسم الله يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله لما روى عن علي رجل الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستروا ما بين الجني واوراد بني ادم اذا دخل الكنيسه ان يقول بسم الله هذا يسحى سواء شيء اصحاها ورحمه تعالى دون ذكر الخليل ولما قال الخلاء أو إذا وضع احدهم ثوبه ستروا ما بين اورات الجني ما بين الجني واوراد بني ادم إذا دخل أحدهم الخلاء أو إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله ويقول أيضا ما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائش نضم البائع على الجمعة فالخبث جمع خبيح أما بالتسكين الخبث التي هي الخباثة معناً وحسن والخبائث هي الأفعال الخبيحة على قول إيه الخبث بالتسكين يبقى الخبث الفعل الخبيث او الشيء الخبيث معنا او خجسا والخبائث هي الافعال والاخلاف والاغصاب الخبيثة تمام ولكن على رواية الضم اعود بك من الخبث جمع خبيث هم ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيث هم انات الشياطين لان النبي صلى الله عليه وسلم اخضرا ان الخصوش محتضرة ان هذه الخصوش محتضرة الخصوش اللي هي دورات منها الاماكن التي نجاتها محتضرة نتحضرها الشياطين إن هذه الحصوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول أعوذ بك من الخبط والصباح أو أعوذ بالله تمام مستفق عليهما ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله قال لا يعدد أحدكم أن يقول إذا دخل او أو مرفقه مرفقه إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من الريجس النجس الخبيث المخبض الشيطان الرجيم هذا لم يفوت راه ابن مادة نعم بيقول لنا في الهامش أخرجه ابن مادة في كتاب الطهارة باب ما يقول غدو إلى دخل القلاء قال في الزوائد من اللي قال وإيه هي الزوائد قال الهيثني في الزوائد على الإيه إيه؟ في مجمع الزوائد نعم في مجمع الزوائد إثناده ضعيف قال ابن حبان إذا اجتمع في إثناد او في إثناد خبر عبيد الله بن زحل على وزن زحل أبو أبيد الله بن زحر وعلي بن يديد والقاتل فذلك مما عملت وإيديهم يعني كاذب سواء موضوعنا قال أبو أبيد الخبث بسكون بائي الشر والخبائف الشياطين وخيل الخبث بضم بائي والخبائف ذكور الشياطين وأن يكون تمام مسألة وإذا قرد قاله فرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني لما روى أو روي عن عائشة رجل الله تعالى عنها قالت كان رسول الله إذا خرض من الخلاء قال غفرانك ده صحيح روى أبو داود في كتاب الطهارة باب ما يكون الرجل إذا خرر من الخلاء والتلميري وقال حسن الصحيح وقال الشيخ شاكر وغرابته لانتراب إسرائيل به واسرائيل ثقة الحجة وقال ده ابن حبان ابن خزيمة ابن الجرود والحاكم في صحاحهم وصحاحه أبو حاسم وقال نويف صح مهدف هو حديث حسن وصحيح وصح الشيخ الألباني في الإرواق رحمه الله تعالى طيب يقول راغبت الختم يقول الحمد لله الذي اذهب عني الادى وعفاني هذا ضعيف هذا الفلل يستحب او لا يشرع الايه التدين به لكن لو قال وهكذا مره عفوا يعني فلان ان يتخذ ذكر ثابت فلا يجوز اتخاذ الافراد الثابته بايه بالاحاديث او الضائف مساله ويقدم اليمين له اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى بالادى واليمنى لنفس واحد الدليل ها دليل سيدنا اليثره في الدخول وتقديم اليمنى في الخروج ما الدليل المسجد انا اتكلم انا اتكلم انا اتكلم انا المسجد صبره ها ايه قياس العقل امم يعني ما فيش دليل اصلا نصي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الخلاء قدم اليثره واذا خرج قدم اليمنى في ولا ما فيش ما فيش حد يقدر يجي هالدي يجب أن تتكلم الرابع فيك ويطلع مفيش ليس هناك بإليلهم مذكور بالنفس عن هذا الأدب إنه إذا دخل إلى القلاء قد مليسرى وإذا خالد قد مليسرى مفيش دليل وإنما الدليل قاعدة الشرع المستمرة قاعدة الشرع المستمرة في باب الأداة في التقبيل والتأخير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ذكروا عنه الحاسد في الفتح وقاعده الشرع المستمره استحباب البدائة باليمين استحباب البدائة باليمين في مكان من باب التكريم والتزيين ومكان بخلاف ذلك تحب فيه التياثر وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البدائة باليمين في مكان من باب التزيين والتكريم وما كان بخلاف ذلك تحب فيه التياثر يعني البداءه باليسار التيامر ايه هو والتياثر ايه هو التيامر تقديم اليمين لما للاثنين فيه اشتراك رجلا كانت او يدا او شيء قراءه او شيء قثاوب او نحو هذا الت... التيامر معناها تقديم اليمين لما للاثنين فيه اشتراك اما ما تستقل به احدى الجهتين ما يبقاش في تيامر يعني حاجه تنعمل في ناحيه واحده بس او بايد واحده بس او برجل واحده بس ما فيش فيها تيامر وتياثر دي تمام انما اللي فيها تيامن ان هنلاقي واحده بعد واحدة التيامن تقديم اليمين لما الاثنين في اشتراك تمام ان استقلب يقدر يهتم من الامام الداخل تحت قاعده التاهم ولازاي بقى الحركه بتاعه الساعه لكل مره بنعملها بتتشع في الشمال ولا في اليمين بتها في رقبتك وريحنا الساعه ما لهاش دعوه دي لان الساعة واحده بس اللي علامتها شعبان عبد الرحيمه دي بتاعت الاثنين ودي اليمين الاول والشمال بعدين. تمام انما لو بس البسها من جهه ان دي اصلا كده كان يردشه في يميني أحيانا وفي شميل أحيانا فليس تبع قائدة التيامن ده تمام؟ وأشبه ما يقص عليه كنت من أهل القياد وأهل النظر والاشتهاد أن تقص الخاتم على الإيه؟ على التناعل والترجل والوضوء والت... ونحو هذا ولا تقص على التختم يقول لما السيدة عيش رضي الله عنها يقول كان النبي يحب التيامن في تناعله وترجله ووضوئه وشأنه كله ما احنا قلنا التيامن معناه إيه تقدير اليمين بما للثنين في الاشتراك وبعدين شوف اللي ذكرته تناوله طويل في سنه واحده فرديه يبقى تبقى اليمين اول هما دول سنه ها واخرهم خلع وهيتبقى اليمين الاول ويقلع الشمال الاول لما يجي يقلع هتبقى اطول واحده لابسه من من بتاع الكريم اليمين هتبقى اكتر من الشمال تمام من هتبدا في الاول وتخلع في الاخر يبقى مده لبس اليمين اطول من لبس من لبس الشمال تقريبا لها تمام لما يجي يلبس الهدوم يلبس الكم اليمين الاول ويقلع الشمال الأول يبقى ناحيه الشمال أثر في المده الزمنيه من ناحيه اليمين تمام في التتريح ترجل ترجل مشي مش على رجليه ترجل يعني ايه ترجيل الشعر كان يحب الترجل في ترجله يعني لما يجي يصحى يصحى ناحيه اليمين الاول وناخد شعر شعره صلى الله عليه وسلم كان احيانا يسمع من الغدائر ها ده ده من باب ايه بيعن الغدائر للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يتلخش لان النبي انما كان اكل شعره انشغالا عنه اما الخناج المتللمين دول بتاعه الاخوه الثاني بيشغل... بي... يربوا شعرهم انشغالا بيه عمال يزيته ويثبت ويفرش ويعمل ويجيبوا صباع الناحيه دي والناحيه الثانيه عمال يفرك كريمات وشامبوهات وبلسان لا نقدر نخش على شعر كده ها ما كان لو شعره بده ده الحديث انت حافظه تمام بينا هنا عن الترجل الى غبن نهانا عن الترجل كل يوم ما هو ده الاكرم وان شئت ان تقرا من في, في التمهيد لابن عبد البر المجلد 18 كتاب الشعر بس أحكام تتعلق بالشعر لما تشبع. تمام وقد زهد في هذه المسألة وقال لهم يفعلونها من الطرف ده يمكنك شيء منها جدا صلى الله عليه وسلم السلفة اللعنة تكون شعورهم ومش فاضي يقص شعر مش فاضي يسرع مش أعيد له زي الفتة الشنطة والمراية ومش عارة إيه معنا في الشنطة زي الفتات منفعش هذا يتمهجل لبيه محمد صلى الله عليه وسلم رباه ورسول الله أو عفاه انشغالا عنه وإن تتمله انشغالا به أين هذا من فان ليه كان بيحب التناول او كان يعني يحب التسام في تناوله وترجله ووضوئه وبتوصف بنحله واحده بس ولا الضابط بنحل اثنين يبقى المقصود كله دي ما فيه اشتراك اما الفاتم فالحيث ورد انه كان يتفنن في اثاره ورد انه كان يتفنن في يده وكان عنده فاتم واحد مش اثنين معنى ان هو يعني زي بعضها في الشمال في اليمين يبقى اذا ساعه اقيت تتكلم في وصفها لانها اقرب لصراخ يعني انت حر حتى لو بتا لما تلفها بالشمال وتعرف ايه تقفل في باليمين وتفتح باليمين لما لما تجيبها للشمال في, في اليمين هتبقى, هتبقى, هتبقى, هتبقى, هتبقى عن عن الشغل ان انا هتبقى باليمين تبقى, تبقى منتشره مد ايدك تتشابك منك تتخبط منك ما من انت بتشتغل باليمين فلما تبقى بالشمال تبقى افضل ده اذا حبيت يعني مساله اتفق بالعقل وبالا بالمصالح العامه يعني التيمن فإن في اليمين بركة لا ضعيف هذه واحد ثانيا نفس كذا احنا قلنا التيمن والتيمن معناها تقديم اليمين لمال الناسين في شراء ويقدم رجله اليسراء في الدخول واليمن في الخروج لقاعدة الشرع المستمرها طيب ناخد الصراحة ننتفي بهذا الطابل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى يسر وعلى يسر وعلى يسر وعلى يسر